Tere, وُجُنْ فِي الْأَرْحَامِ الله الله الله أكبر لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك نوم الدين إياك نعبد انكهم وكرود مننا كذاك الان في ال Send me home. so